ألا تطوأوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة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 ارْيُونَ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 تكئن على فرش بضائنه من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات أرفي لم يطمسهن إنس قبل لهم ولجان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان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 إن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقلين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام.